وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ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 لمبعوثون أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ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 فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركونوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف آبائهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 إن كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن القالبين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ذا إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنَّهُ طَلَّمَنَا الْمُرْسَلِينَ إذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِن يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ حَمَّ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَامِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا ذا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملاغ ذائك تئناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصاف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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يرصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساغذاء صباح المنزل